صُوفَ <تحصوه> فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَى وَ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 112. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا 113. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا وأستغفر الله إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأذر وربك فكبر وثيابك فطهر وَمُنْجِزَ فَاهْجُر وَلا تَمْنُ تَسْتَكْثِر وَنِرْ رَبَّكَ فَاصْبِر فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُور فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِير عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِير ذَرُنِي 117. ومن خلقت وحيدا 118. وجعلت له مالا ممدودا 119. وبنين شهودا 110. ومهدت له تمهيدا 111. ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآل ينا عبيدا سأرهقه صعودا